أعوذ بالله من الشيطان الغديد. إلا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سَمَاوَاتِهِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الظَّالِمِينَ أَذَاهُمْ la hi man fi لِيَنَا يَجْتَنِ بُنَكَ بِيراً لَمْ يَكُنْ بِكُمْ كَذِ الَّذِي جَاءَكُمْ مِنْ نُورٍ أُرْضِيَ إِذْ أَمْثُم أَجِنَّ e <laughs> a وأن إذا بك المن ت وأن ما I don't want o <hums> وَأَنَّ عَذَابَ الَّذِينَ أَفَكُّونَ وَاَنَّهُ هُوَ وأن... قوم نوع من قبل إنهم كانوا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ما طان What am I والله يرى ايتا يور What can Bundur Ən azı məau Allah Allah Allah